وما اختلف الذين قوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حدتوك فقل اسلمت وجهيا لله ومن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 أجرهن بعذاب لليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا ولا خيرة ومالهم من ناسرين ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم ما يتولّى فريقٌ منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا أو إلّا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وحفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودلون بينها وبينه أمدا بعيدا و الله نفسه والله رؤوف بالعباد ولن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بلاطيع الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفا آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل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 فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 يا أَهْلَ الكتاب لما تحجون في إبراهيم لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا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 ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 وقال القائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهل النهال وكثروا آخره وكثروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يعطى أَحَدٌ مثل ما اعتم او يحاجكم عند ربكم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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَلَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ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 وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 الرسول حق وجاءهم البيان والله لا يهذى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين